bi ula baသ a zuwajihi aisa Fe ma ba bi yi wa a wo alahi aa fembe وما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله وَإِنْ صغت قلوبكما فَإِنَّ تظهر عليه فإن الله هو مولاه وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَفْلَ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أن أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ Mosli matin mommina te k kotata iba abidasa i يُغَلَّظُ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ أَنْذَمَا تُجَذَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزى الا يَوْمَ لَا يُخْذِ اللَّهُ النَّبِيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَأَوْ نُورُهُمْ يَثْلِ بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا Inneka ala kul şeyin qadir Ya ayuhan nabi'u jahidil kufar wal munafikin Waghluz alayhim Wama'ya'vum jahannam Wabi'isal mazir Wabi'isal ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت ابدين من عبادنا صالحين فخونتهما فخونتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وَقِيلَ ادْخُلُوهَا وَمَا عَدَ الخَالِدِينَ وَظَهَرَ بَهَاؤُهُمُ اثْنَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا فِي الْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالُوا اطْرُدُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين